ب س م الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه النابلسي ا س اتقوا ر ك م إن ز ز ل ل ا ا ع ة ش ء عظيم للعلوم ا أرضعت وتضع ك ل ا ت س ل ا م ل ه ا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 عليها ل ا موسوعه ا ء اهتزت ر ب أ ن من ب ت ت كل زوج ي ج ا ل ك ب أ ن ا ل ل ه هو و الحق أ ن س ي ح ي ا للعلوم م و و ت أ ن ى كل شيء قدير أ الاسلاميه س ع ة آ ت ي ب ف ي ا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 ولهم ق ا م ع من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم نعيد و ا فيها وذوقوا عذاب الحريق إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا و ع م ن و ا الصالحات جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر يحلون فيها مساور ن من ذهب ولؤلؤا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 وطهر و بيتي للطائفين ا ا ئ ق م ي ن و ا ا ل ل ر ك ع س ج و د وأذن في ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي ا ا ت ك ر ج ل و ع ل ى كل ض ا م ر ي ا ت من ك ل فج ع م ي ق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل ن ع ا م فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر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 ف إ ل ه ك موسوعه إله واحد فله ا النابلسي م ن إذا ل ل ه و ج ل ت ل و ب ه م و ا ل ص ا ب ر ي ن ع ل ى م ا أ ص ا ب ه م والمقيم الصلاة ومما الصلاة ر ز ق ن ا ه م ينفقون و ا ل ب د ن ن ج ع ل ا ه ا لكم من ش ع ا ئ ر ا ل ل ه لكم ف ي ه ا خ ي ر ف ا ذ ك ر و ا ا س م الله ع ل ي ه ا ص ع ي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 وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز الذين إ ن مكناهم في الارض أ ق ا م و ا الصلاه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله أ م ر و ا ب عاقبه نور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم لوط و أ ص ح ا ب مدين وكذب موسى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 ف ي ؤ موسوعه ن به ا ل له لهذه ي ن آ م ن و ا إ ل ى صراط م س ت ق ي م و ل ا ا ي ز ل ا ل و م الاسلاميه اسماء ل الله م ع ذ ا ب يوم ع س ي م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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أ و ماتوا ثم قتلوا او ماتوا ي ر ز ق ن ه م الله رزقا حسنا و إ ن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه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 وهو الذي أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم إ ن الانسان لكفور لكل أ م ة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في ا ل أ م ر وادع إ ل ى ربك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 بينات تعرف في و ج و ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا المنكر يكادون يسطون ب ا ل ذ ي ن ي ت ل و ن ع ل ي ه م آ ي ا ت ن ا ق ل فأنبئكم ا م ي ه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 خ ذ و ه منه ضعف ا ل ط والمطلوب ا ما قدروا ل ل ل ب ه حق ق د ر ه إن ا ل ل ه ل ق و ي ع ز ي ز الله ي ص ف ي من ا ل م ل ا ئ ك ة ر س ل م و م ن ا ل الله ن إن ا س س م ي ع ب ص ي ر يعلم ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم و إ ل ى الله ترجع الامور يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا